ستة. اقرأ النص الآتي ثم استمع إلى نشيد الاستقلال التركي نشيد الاستقلال التركي لا تخف لن تطفأ الرايات في كبد السماء ولسوف تبقى شعلة حمراء من غير انطفاء إنها كوكب شعبي سوف يبقى في العلاء وهي ملكي ملك شعبي لا جدال أو مراء لا تقطب حاجبا أرجوك يا أحلى هلال نحن أبطال تبسم فلما القسوة ما هذا الجلال ابتسم دعنا نرى أحرام ما بذلنا من دماء أم حلال الحق تعبد أمتي والحق حق أمتي أن تستقل لا جدال